حبيبي طال <تصفيق> <أوه تصفيق> <ولا تصفيق> الأيام <بتروح>. <تصفيق> <تصفيق> أيام بيروح أيام بيتبي طعم الأيام بيروح في أيامك يا حبيبي طال الأيام بيروح أيام تفت وتعدي ويوري منها أيام من يوم ما نسيتني الوحدي على جرح بصحة وبنام أيام <تصفيق> يا حبيبي في غيابك غير الحرمان كيف فاضي غير الاحزان مش حاسس لي يا حبيبي في ليالي الله حياتي أنا قلبي دايب اشواق رجع رجع يا حياتي من تاني وتفايا فراق في ليالي الله يا حياتي انا قلبي دايب اشواق رجع رجع يا حياتي من تاني, تاني وحلفت عمري